إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت أباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة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 وقليل من الآخرين على سرر مغضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريط وكأس من معين لا يصدعون عنها وَلَا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون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 وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخبود وطلح منضود وظل مبدود وماء مسكود وفاكيات كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إِنَّا أَنْشَعْنَاهُنَّ إِنْ شَاءً فَجْعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا مُرُبًا ترابًا لأصحاب اليمين ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَبِيمٍ وَظَلَّلِمِ يَحْمُدْ لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَ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 فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلوهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرعيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْتَاً لَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا أفرأيتم ما تحرطون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء نجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نَحْنُ محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتمون من الأسن أم نحن المنزلون لو نشاه جعلناه هجاجا فلولا تشكرون أفرعيتم النار التي تورون أنتم وأن شاتم شجرتها أم نحن نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون أظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون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 كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلي تجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم